أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tosin Tلك آيات القرآن وكتاب مبين Oda' wa bishrā lil mu'minin, al-ladīn yuqīmun al-salātā wa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 منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدرون فلما جاءها نودي عن دورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إن أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان لَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ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 لَمَّا جَاءَتْهُم آيَاتُنَا بَصِيرَةً قَالُوا هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَادَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَا كَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ حَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا رِسَالٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّه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 Oulkiä eliä kitäbo Innahu minu suleiman. Wiinnahu Bismillahi r-Rahman r قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدنني بمال أتمدنني بمال فما آتاني الله خير ما أتاكم بل أنتوا بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا عقبرناهم بها ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صابرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل عيني يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنه كتاب أن آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون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 وأسلمت مع سليمان لله قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَهِجًا فَأَنبَتْنَا به حدائق ذات بهجة مَا كان لكم وجعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي بَيْنَ بين البحرين حاجزاً أيلهم الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعا فَرِئَ إِذَا ادَّعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قليلاً ما تذكرن ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الاله ما الله تعالى الله عن يُشْرِكُونَ مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يُغْنِيكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ۗ مَعَ اللَّهِ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَى كُنَّا تُرَادَ وَأَبَا أُنَا أَنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعْدِنَا هَذَا نَحْنُ أَبَا أُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا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 قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 هذا Koran kuvaa Bani Israelia enemmän kuin heidän kanssaan, ja hänellä on johto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 تكلمهم أن الناس أكانوا بآياتنا لا وَيَوْمَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم وَلَمْ ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 فخف في الصور ففزع من في السماوات ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وتر الجبال تحسبها جامدة وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الس باب صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها فله خير منها. وهم من فزع يوم مئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبة وجوههم في النار فكبة وجوههم في النار هل تجذون إلا هل تجذون ما كنت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 انما عنا من المؤذين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافر لما تعملون